وإذ اعتذلتموهم وما يعبدون إلا الله فأقوا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترشم سيدان ونسبهم أيقا وهم ركود ولقاء بل ينظر أيها أنك طعاما بل ينظر أَهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ رِجْمُكُمْ أَوْ يُعِيدُكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ أفلحوا إذا أبدا